بسم الله الرحمن الرحيم يطوى من الناس حسابهم وهم في رحله معلمون ما يأتيه ليتو من قلوبهم واصروا نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم فستاتون السحر وانتم تبصرون طال رب يعلم القول في السماء ان هُوَ ٱلذَّمِينُ عَلِيمٌ بَلْ قَالُوا ٱللهُ أَصْحَامٌ بَلِ ٱسْتَرَوْا بَلْ وَسَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُسْلِلَ ٱلْأَوَّلُونَ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَوْمَ الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَنَجْعَلُهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ نُفْضِضُ قَنَاهُمْ الْمَوْعِدَ فَأَنْجَيْنَا مَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ الظُّلْكُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ أَضَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَإِنْ شِئْتَ بَعْثَنَا إِلَيْهِمْ مِنْ مَا يَرْقُبُونَ لَا تَرْكُمُوا مَرْقَدَهُمْ إِلَى بَأْسٍ قِسْمٍ وَمَسَاكِنكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا نُظَالِمِينَ فَنَجَلَّفَ الْكَدَعَوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَانِضِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَنَتَّخَذْنَاهُ إِلَّا دَوَابًّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْضِي بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ أُلْكُمُ الرَّيْحَ مِمَّا تَصِفُونَ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 مُتَّخِذُونَ آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ يُمُوسِرُونَ لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا آمِنَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَائِذُ أَنوَاعُهُم لَا يَسأَلُونَ يسأل وَهُم يُسأَلُونَ أَمِ اسْتَعْظِمُونَ مِن دُونِ إِلَٰهٍ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا بَكْرٌ مِمَّنْ عَيَّ وَبَكْرٌ مِّن, من قَبْلِي لَنَسْتَوْعِيَنَّ مَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَفَهُمْ مُصْرِفُونَ وَنَحْنُ أَحْسَنُ مِنْ قَبْلِكَ لِرُسُولٍ إِلَّا نُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَوْهُ مِنْ فَضْلِهِ مُنْفَضِّينَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهُكُمْ مِنْ ذُلِّهِ فَذَٰلِكَ حَجٌّ جَزَاءٌ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 وَجَعَلْنَا كُلَّ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنثِيمًا بِهِ دَبٌّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ قَبْلَكَ مِنْ أَسِيمٍ مَّسَّهُ الْخَالِقُ كُلُّ نَفْسٍ عِنْدَنَا مُحْضَرَةٌ رِقَاتُ الْمَنُ وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ تُسْنَدُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ تَفَرَّؤُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُوَاً أَمَا هَذَا هذا الذي يذكر آلهتكم ومن ليذكر الرحمن مكفنا قل الانسان من عدل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِينَا مَا لَا يَسْتَوُونَ عَن وُجُوهٍ مِنْ نَارٍ وَلَا عَنظُمُرِ ان تاكين ضغطا فتبهتوا فلا يستقيمون ردنا ولا هم منضرون ولقد استؤبئ برسول قد يكفها قد الذين تخر منهم ما كانوا به يستهزئون وَنَنِيَّةَ يَخْفُونَ بِاللَّهِ وَإِنَّمَا لِلرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَبِهِ يُدْعَىٰ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْلَهُم آلِهَةٌ لَّن تَمْنَعَهُمْ مِّمَّا يُرْسِلُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ النَّصْرَ أَن تُجِئُوهُ وَلَا هُمْ مِنْهَا يُسْحَبُونَ بَلْ مَكَّنَّاهَا لِأُولَائكَ وَآبَاءِهِمْ عَجَّالًا لِّمَن يُرِيدُ الْعُلا أفلا يرون أننا نأتي الأرض نكسها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أمركم بالوحد ولا يسمعكم من الدعاء أحد ما أنتم وَلَئِن مَّسَّتْهُم مَّصِيبَةٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ لَيَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَبْعَ الْمَوَاجِنِ فِي الصَّلِيِّ يَمِنُ طِيَابَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ حبة مِن قَالِبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُسَيِّنَا بِهَا وَكَفَى بما وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَبَيَّنَّا لَهُم مِّنْ أَمْرِهِمْ وَذِكْرًا مُّبِينًا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ من وَمَا ذَا لَكُمْ مُبَارِزٌ أَنذَرْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْذِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنَ الطَّغْوِ وَالْقِسْطِ نَبِيًّا عَظِيمًا وقال لي ابي وقوم بي ما هذا المجتمع الذي انتم لها عاكفون ان مجدنا اداء لها عابد قالوا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أزيبتنا بالحق أم أنتم من اللاعبي قُلْ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ إِنْ كَانَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ يَعْلَمُ وَلَا أَنَا بِالْغَيْبِ عَالِمٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ جاءوا عليه النجزا لم إلا كبيرا له لهم فعلموا الين يقدون قالوا من فعل ما ذاءء مثلها إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا يذكرهم يقال لهم ابراهيم قالوا فنسبي به على اهلنا فلنعلم مشركين قالوا ان فَتَعَالَ الْكَهَادَ بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَبِثَ الظَّالِمُونَ غَادًا فَكَفَّرُهُمْ إِن كَانُوا يَعْمَلُونَ صَرَجُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قُمْ أَنذِرْ وَٱنذِرْ ثُمَّ كُنْ عَلَىٰ رُؤُوسِ ٱلْأَمْثَٰنِ لَقَدْ جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَءَاكَ ٱلنَّاسُ فَأَنذِرْهُمْ فَمَا لَكَ مِن دَاعٍ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ بُنَيَّ يَا نَاهُكُونَ نُورًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاتَهُ وَكُلًّا مِنْهُمْ جَعَلْنَا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 وَلَوْ طَائِنَ أَتَيْنَا هُكْمَهُ وَعِنْدَنَا وَمَجِئْنَاهُمْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ دَعْمَنَ خُدَمَاءَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا بِمَا هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يُهِنْهُ إِلَّا الْعَزِيزُ الْقَوِيُّ وَإِذَا حَشَرَهُمْ فَإِنَّ مَعَ الْغَالِبِينَ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ عَلِيمٍ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ كُنْ مِنَ اللَّهِ شَاهِدًا سَتُحَمَّلُهَا تِلْيَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا وَتَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ فَدَكَّشْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعلين صنعة لبوت لكم مِنْ فَاعِلِينَ وَعَلَّمَ اللَّهُ صُنْعَ السَّلَامُ فَنُتْقِنُكُمْ تُسْنِكُمْ كُلَّ مِنْ الْمَعَادِكُمْ وَلِكُلِّ مَا نَرْزُقُهُ عَطْفَةً كَبِيرٌ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَقُلْ مَنْ بِي وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعْبُدُونَ لَن نُّعَمِّلَنَّ عَمَلًا من دُونَ مَالِكَ وَكُنَّا نَرَهُم حَاصِبِينَ وَأَيُّوبًا إِذْ دَاءَ رَبُّهُ أَنَّمَّنْ أَسْلَمَ يَضْرُ وَأَنَّ سَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَتَجَنَّبْنَا نَمُوكَ فَتَشَفْنَا مَا بِهِ مَرَضٌ هَلْ إِنُّهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم رحمة مِّن نَّعْمَةٍ رَّحْمَةً إِنَّا عَنِ الْلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَذَلِكَ الْكِتَابُ كُلُّ مُنَافِرٍ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا مَنَّ لِإِذَا بِمُرَادٍ فَظَنَّ أَنَّ نَبَذِي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 وَكَانَ كَلِمَةً مِنْ لَدُنْهُ رَبَّنَا وَرَبِّنَا لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سَأَجْعَلُهُ لَكَ نَذِيرًا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إن ندمون كانوا ينكرون الخيرات ويدعوننا رغدا ورمدا وكانوننا قاشعين والذين احصنوا فرجنا فنتحنا في امان روفنا وجعلنا وجعلنا آيَةٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَفَرَّقُوا عَنْهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ لَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَذْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ مَا لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى الْأَرْضِ أَهْلَكْنَاهُمْ لَا يَبْذِلُونَ حتى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَوْتَرَ بَلْ وَحْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَافَقَةٌ أَبْصَارُ النَّذِيرِ وَأَيْنَ مَا قَدْ كُنَّا فِي ظُلُمَةٍ مِنْ هَذَا بَثَّنَا مِنْ نُورِ اننكم وما تحدثون من دون الله محض زلل انما انتم لنا واردون لو كان ها اولائها لheta مما وردوها وكل فيها يُمطِينَا دَثِيرٌ وَمُمطِرٌ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ إِذَا عَنَّا مُدْبِرُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي نُشَبِهَا أَهْوَفُهُمْ قَالُوا لا يَحِدُنَّ يُمْنَهُ الأَكْثَرُ وَتَكَلَّمَ طَاعُونُ مَنَا إِن كُنْتُمَا تَيْمُكُمْ لَلَّذِينَ يوم نطق السماء انتظرني في الليل ليس تذكر كما بدانا اول خلق نعيد وعدنا علينا ان ما كننا وَلَقَدْ مُنَّتْ عَلَيْكَ دُنْيَا جَمْهُورٌ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الرَّبَّ يَرْبِطُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ في هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عادٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ مَا مَعْبُودٌ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْكِرُونَ فَإِذَا تُوُلِّيَ الْفُقَرَاءُ أَنْتُمْ فَأَيُّ الْأَدْرِي أَقْرِبٌ أَمْ أَبْعَدٌ مَّنْذِي مَثَوَاهُمْ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْمًا مِّنْ قَوْلِهَا يَحْلُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فَتَنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعُهُمْ إِلَّا فِي حِينٍ قَالُوا رَبِّ اسْتَمِين الحب وربنا الرحمن نستعان ولا ما تشكو